بسم الله الرحمن الرحيم مدتن مدتن أن من للكل هم ذا فيم ذا ما له اقل كلا لنفنن في الحكم one there